ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون رَبَّكُمْ فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعل الله الا بشرا ولتقم ان به قلوبكم ومن نصر الا من عند الله ان الله عزيز حكيم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 وَشَارِكْتَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا نَارًا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحذفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد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 وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير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 فإن انتهوا فإن الله بِمَا يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نِعْمَ المولى ونعم النصير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 يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير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 وَإِن الله لَسَمع عَم إذْ يُركَهُم اللههُ فيِي مَنَامِكَ قَليِيلَ وَلَْأَرىَكَهُم كَثَ ل فَشِلْلتُم وَلَتَنازَعتُم فِي الأمْ وَلَِ الله سَلَّمْ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 إذ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّهَا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَٰذَا دِينُهُمْ وَمَن يَتَوَكَّل عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عذاب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 مَنْ خَلْفَهُم لَعَهُم يَذكَّرُون وَإَِّا تَخَافََّ مِنْ قَوْمٍ خيانَتَ فَ بِءِلَيهِمْ على سَوَ إِ الله لا يُحِبُّ الْخَائِنِ وَلَا يَحْسَبًا الذيينَ كَفَعُ سَبَقُ إِهُم لا يُعجِزون.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 النبي حسبك الله حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال ان يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200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 وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ لَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ مَا ذَاقْتُمْ عَذَابًا عَظِيمًا فَكُلُوا مِمَّا وَرِئْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحيم.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 والَّذينَ آوَوَّ نَصَرائِكَ بَعضُهُمْ أَْناءُ بَع وََّذينَ آمَنوا وَلَم يُهجرِوا مَا لَكُم مِ وَلَا يَتِهِم مِن, من شَيْئٍ حتىَ يُه جِع وَإِن استتَصَروكُمْ فِي الدّين فَعَلَكُم نَّصرُ إِللاا على قَووم